ليس لذلك خذتها على بحث حكمك عندما يكتب عليكم قال لي بصرماني السروهات يا فرد كرن واجب كرن إذا حضر أحدكم الموت أكبر مرن لأنك إيكش وحوزره كذا برسا كراته مرن نزيك ده مرن أكبر مرن شبكت. إن ترك خيرا أكبر هندك مال هيلوب. هيلوب هندك مال هيلوب البشقو هنجي واجب السرويك الوصيّة وصيّة بك بوكي للوالدي ودايبوا بتخوض بيجتن هنداج بيمالي بباب من هنداج بيمالي بو بيكامن بي بي بي والاقربين وصى واجب السروي او وصيّة بمرو بتخوش بكت او شخراكو نزيكتر بو اذا بو براي من اذا بو مامي من هنداب فلاني و هنداب بيفان اذا واجبه السروي كسي او تكافتها تنسخيات مرنية ولكن ماذا؟ في وصيتيكات؟ بالمعروف تبقى حدود السيكة حدود السيكة تربص نابط السيكة حقا على المتقين اذا حقك يواجد السرويكاسي او تقوى خدت عالدكات او قهداري خدته تعالتك، مروفي بتقوى لازم السروان او في وصيتيكات وصيتيكات خیر که تو دکه ات حیات خودا باز دقت تن فی ذکر بشتی مرنده بشتی مرنه شنیکا د خداان جهنمی به ادفایت دا خدعت عالی بحثه واجبون وصیتکر بودای بابا امرو ود نزیک بمرو اوه ادبدایت اسلامتیده بشتی هنگ خدعت عالی موارث تحدیت کر هر خداان حقت جهن ده حقوي أفعيتها حكم وين